يرثني ويرث من ال يعقوب وَاجْعَلْهُ ربي رضيا يا زكريا إِنَّا نبشرك بغلام اسمه يحيى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 والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَادَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَأَخْتَرَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أن عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا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 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أَوَلَا يَذْكُرُ أن أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين, كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أَحْسَنُ أثاثا ورئيا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 إمَّا العذاب وإمَّا السَّعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُومَكَانَمُ وَأَضْعَفُ جُدَّاً وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذينَ اهتَدَوْهُ دَامَ وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِيدَ رَبِّكَ ثَوَابَ وَخَيْرٌ مَرْدَى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 ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا